ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الاله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير واصلي واسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير من صلى لله عز وجل وحج وقام وصام واعتمر فصلاة وسلاما عليه الى يوم انلقى الله يوم لا يرفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته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 واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا ان الله كان عليكم رقيبا اعلموا عباد الله ان خير الكلام بكلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قلا وكفى خير مما كدر والها وانما توعدون لآث وما انتم بمعجزين ثم اما بعد ايها الاخوه الاحباب ايها الافاضل الكرام موعدنا اليوم مع رجل من الطراف الاول مع رجل شهدت له البشرية كلها مع رجل شهدت له الأرض والسماء مع رجل من الوعي الاول من الذين وقفوا بجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع رجل قال في حضره النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان له علينا مددا او يدا قد كافأناه بها الا ابا فإنا سرتنا مكافأته لله عز وجل مع رجل قال الله عز وجل في حقه والذي جاء بالصدق وصدق به مع رجل وقف وقفة حاسمة وعاد الأمر الى نصابه بفضل حكمته وشهمته ورجولته مع رجل لم ترى البشرية مثله بعد الانبياء مع رجل قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت امامك خليلا ولكنها لها اخوه وصاحبكم يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن اليوم موعدنا مع ابي بكر الصديق نشرف اسماعنا ونشرف قلوبنا بسماء ذكره وسيرته العطره ولا منها الدروس والعبر والعظات فما احلى أن تاخذ الدروس والعبر والعبرات من حياه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ترون ايها العباد أن الناس قد انشغلوا بحب المشاهير وبحب الفنانين ذاك يقلد فلانا وهذه تقلد فلانا اما نحن فلنا الفخر والعزه بان نقلد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم القدوة الصالحه والاسوه النافعه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر رجل من الاغراس الاول هو عثمان بن عبد الله الذهبي القحافه من قريش وما ادراك ما قريش قريش كانت لها السياده ويكفي فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الائمه من قريش يكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه القبيله ليكون لها الشرف والعلوم والمنزله الرفيعه العاليه ابو بكر في جاهليته قبل اسلامه كان عجبا كان صادقا امينا كصاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تاجرا فضوخا كان لا يكذب كان لا يتجمل في تجارته كان يسأل الرهبان ويسال قسط بن ساعله ويسال بحير الراهب لانه يريد أن يعيش حتى يرى هذا الدين الحق دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا يسأل ويسال حتى عرف أن زمان بعث النبي صلى الله عليه وسلم قد انى وان ايامه قد دنت نفسه لاستقبال هذا النبي الأمين ابو بكر قالت ام المؤمنين عائشه انه حرم على نفسه شرب الخمر في الجاهليه لم يشرب الخمر ابدا حتى مات رضي الله تعالى عنه وارضاه ابو بكر الصديق لم يذل صنم في جاهليته ابدا بل انه كان يسخر من عباده الاصنام ومن هؤلاء الذين وقفوا حياتهم على خدمه هذه الاوثان والاصنام وما اكثرها في هذا الزمان ابو بكر دعيا للسجود الى الصنم دعاه قائم الصنم الى السجود للصنم فذهب معه ثم نظر الى الصنم وقال ايها الصنم اني جائع ف فلم يستطع إني زمآن فشقني فلم يستطع إني عان فكسني فلم يستطع فأخذ حجرا فرماه به فسقط وقال أهذا إله دب العقول القوم أبو بكر قابله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل عليه الوحي واصبح نبي هذه الامه قال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابا بكر ان الله قد ارسلني بالاسلام ا انت قال نعم انا مصدقك يا رسول الله فصدق النبي صلى الله عليه وسلم من اول وهله فلم يتردد لحظه وهذا هو الدرس الأول الذي يجب أن نستفيده جيدا وان نعييه جيدا من حيات الصديق هي الا لك رجا في قبول سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدنا ان فعلي بالسنه سيزهق رجاهتي وسيذيل مكانتي عند قومي لا بل ان وجاهتك عند الله ومكانتك عند الله اسما من وجاهتك ومكانتك عند قومك هل انت افضل من حبيبك الذي كان يعد من عاشر عشره في مكه كلها انتهى اليهم الامر هل أنت اشرف من ابي بكر الذي لم يسجد لصنم الذي كان معظما في قومه كان تاجرا امينا هل أنت اشرف منه والله لم تنال الشرف الا بالاسلام ولم تنال الرفعه الا بالإسلام ولم تنال العزة الا بالاسلام فللعزه لله ولرسوله وللمؤمنين فمن يتخذ العزه في غير الإسلام اذله الله وقد راينا كيف اذل الله الظالمين وازالهم من على كراسيهم واخذ في الطائرات تتجول بهم في الفضاء الواسع كل يرجو ان يستقبلهم وكل يعبى ان يتوجه اليهم بعد ان اذله الله عز وجل منهم من هؤلاء من تفاخر بانه ساوى بين الرجل والمرأه في الميراث وقال ما لهذا القران ان يأتينا بتشريعات تشريعات تحرض من كرامه المرأة في زعمه وقال يجب علينا أن نسوي بين الرجل والمرأه في الميراث بل تفاخر أمام الغرب بانه حول مسجد الزيتونه وهذا المسجد في تونس هذا المسجد الذي كان يضاهي الازهر الشريف فقال لهم فعلت لكم كل ما تريدون فقد حولت هذا المسجد إلى دار للسينما وقاعه للافراح ودار للمناسبات انظر ماذا فعل يجترئ على حرمات الله تعالى ثم يقول وامي لا بمن اسد الندم اننا خلقنا هكذا في وطن اسلامي يا ليتنا كنا في قلب اوروبا حتى نساعد عن هذا المحيط الاسلامي تماما انظر الى هذا الرجل كيف اذل الله على الفوجر واذل من خلفه على سده الحكم والبقيه تاتي ان شاء الله تعالى كل من تذكر لشرع الله وكل من جعل شرع الله وراء نفسه ظهره وكل من جعل لرايه نفسه رايا مع شرع الله فلينتظر الايام القادمة ولينتظر العقاب الذي سياتيه من الله تبارك وتعالى ايها الاحبه ابو بكر الصديق لم يتردد لم يقل انا رجل ذو منصب وجاه في قومي وذو سياده فكيف ادخل في هذا الدين الذي سيذهب وجاهتي وسيزهب مكالتي ويسوي بين الغني والغني لا لانها نفوس طيبه نفوس المؤمنه فرحت بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه لم يجبس في زاويه ولم يختبئ في بيته ولم يقول ها انا ذا قد نجوت بنفسي لم كل هذا بل بدا بالدعوه الى الله تبارك وتعالى وطريق الدعوه كما تعلمون طريق طويل فلا تستعجلون هذا الطريق تعب فيه ادم ولا حل اجره نوح والقي في النار كليد واذع للذبح اسماعيل وسار مع الوحش عيسى وقاس مرارة المرض أيوب وتجمعت انواع الاذى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزبح زكريا بالمنشار وقدم رحم يحيى لبغي من بغايا بني اسرائيل في هذا الطريق الشاق الطويل وهو طريق الدعوه الى الله عز وجل هذا الطريق بدأه ابو بكر بدايه صحيحه بدا باهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدا بنفسك وبمن تعول ان الله سائل كل راع عما استرعى حافظ ام ضيع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته من ترك ابنته تخرج بملابس فاضحه سيسأل عنها يوم القيامه من لا يسال ولده هل صلى الفجر ام الظهر ام هكذا مسؤول عنه يوم القيامه امام الله عز وجل من ترك لولده الحبل على الغارب يسهر في هذه البلده إلى ان في الليالي مسؤول أمام الله عز وجل عما فعل اذا أيها الاحبه ابدا بنفسك وضمنتوا بدا ابو بكر البدايه الصحيحه فاسلمت على يديه زوجته ام رمان واسلمت بنته عائشه وحفصه واسلمت واسلم على يديه عائشه واسماء واسلم على يديه ولده عبد الله وقادمه عبد الله بن صغير وهكذا استطاع ان يحصن جبهاته الداخليه اولا <تصفيق> قبل ان ينطلق الى الملأ قبل ان يدعو الناس الى دين الله عز وجل بدا بنفسه وهكذا يجب أن تكون حريصا يجب أن تستفرغ الوسع والجهد في دعوه اهلك اولا فان عصوك فقل رب الله واترك الأمر لله عز وجل فقط افعل ما أمرك الله عز وجل به يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره انظر الى قوله تعالى قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكه غلاظ شداد اذا أيها الاحبه ابدا بنفسك أولا كما بدأ ابو بكر وبدا باهله فاسلم كل من في البيت ببركته وبدعوته الصحيحة وبحبه لله وبحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق ابو بكر يدعو بقيه الخلق فكان في ميزان حسناته سته أو سبعه من العشرة المبشرين بالجنة عبد الله بن الزبير والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن أبي طلحة وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف كل هؤلاء اسلموا ببركة دعوة ابي بكر الصديق ثم لما لما بدأ الاسلام ينتشر كان وزير حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزيرا حق ونحن في أمس الحاجة لوزير حق كان ابو بكر نعم الوزير ونعم المعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمره رسول الله بأمر يأثمه واذا نهاه عن نهي لينتهي لم يحرض رسول الله على عباد الله المخلصين لم يأمر بالفحشاء والمنكر لم يحرض رسول الله على اعاد الله بل كان رفيقا شفيقا رحيما بالخلق فرضي الله تعالى عنه وارضاه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى بدا في المواقف تخرج منه موقفا في والموقف لتسجل في كتب التاريخ اعظم صفحات الناصعه لابي بكر الصديق وصدقوني لن يجود الزمان برجل مثل هذا بعد الانبياء وهو افضل رجل بعد الانبياء ابو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا من ليزين من بعدي ابي بكر وعمر ابي بكر وعمر ولما رتب النبي صلى الله عليه وسلم العسرة المبشرين بالجنه قال ابو بكر في الجنه عمر في الجنه أثمان في الجنه علي في الجنه هكذا رتب الخلفاء الاربعه فرتبهم عباد الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبداون كان في المطأة تأتي تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم ان لم تجديني فاتي ابابك اِلَّا تَجِدِينِي فَآتِي أَبَا بك. هل هذا الكلام الْكَلَامُ على عَلَى عَوَاهِنِهِ فَلَا بَلْ هَذَا الْكَلَامُ يُقَالُ لَحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم لأبي لِأَبِي ولم لا وهو الذي كان يفهم لغة رَسُولِ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ مِنْ دُونِ أَصْحَابِهِ جَمِيعًا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه لما رفع على المنبر يتكلم فقال إن عبد الخيره الله بين ما عنده وبين ما عند الناس فاختار ما عند الله هذا كلام يطلقه ابو بكر من يفهم هذا الكلام إن عبدا خيره الله بين ما عنده يتكلم على عبد خيره الله بين ما عنده وما عند الناس فاختار ما عنده هنا سكت الجميع ونطق ابو بكر الصديق فقال بننبيك بارواحنا يا رسول الله علم أن الذي يتكلم عن نفسه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وَعَلِمَ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ الَّذِي خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَدْنُ فِيكَ بِأَرْوَاحِنَا وَآبَائِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا أَبَا بَك إِنَّ صَائِنَهَا أُخُوَّةُ إِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ وَلَاءٌ وَإِنَّهَا أُخُوَّةُ كل ما إلى المسجد الا باب ابي بكر سد وفي سد كل خوخه كوخه من ابوابنا القديمه الا خوخه ابي بكر الصديق فظل مفتوحه إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يوم الصالحين أن ابا بكر كان معه في الدنيا ودفن بجواره في قبره وسيبعث معه يوم القيامه ان شاء الله تعالى ايها الاحبه ابو بكر جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته واوحى اليه أنه سيكون خليفه للمسلمين كيف كيف في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه قال مر ابا بكر فليصلي بالناس لم يخذم يقبل مر ابن عمي ولا مر عثمان ولا عمر ولكن قال مر ابا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشه يا رسول الله ان ابابك الرجل اسيف رقيق يعني ضعيف غبير الجمعه اذا صلى بالناس لم يسمعه الناس فقال يعظم الله والمسلمون الا ابابك يصلي بالناس يعني الله بسماءه ينكم أن يصلي أحد بالمسلمين الا ابابك انظر الى هذا التواصل بين الأرض والسماء وانظر الى هذه المنظومه العظيمه بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم وما يمسك عن الهوى إن هو الا وحي يوحى فقال يا باب الله والمسلمون الا ابابت للمسلمين فتقول له عائده يا امابت انا يا رسول الله ان ابابت رجل اسيف هنا قال لها ان كنك صواحبي يوسف انتن كصواحبي يوسف صاحب يوسف معنى هذا الكلام انهن اظهرن شيئا واضمرن شيئا اخر اي ان عائشه كانت تضمر ان اباها يصلي بالناس ولكنها ارادت ان تظهر أن النبي صلى الله أن وسلم امامه الرجل غزير الدمعه كثير البكاء يعني تريد أن تبعد الأمر عن ابي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنك صواحب يوسف اللواتي قلنا ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم وهن في دواخلهن كن يتمنين أن يفردن يوسف عليه السلام ويواجهنه عن نفسه كما فعلت امراه العزيز ولكن لما وقع الأمر قالوا ده احسن واحد طبعا هناك فارق بين الامرين ولكن الخط الواصل بين الأمرين انهم اردنا حتى ما اضمرنا وكذلك أم المؤمنين عائشه خوفا على ابيها ابي بكر الصديق فصلى ابو بكر بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم ثم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر الى هذا الوجه الرقيق الدمعه الذي ضرب واهينا لحبه لرسول الله ورد جوار ابي ابن الدغنه لما قال له ان كنت تريد جوارنا فلا تجهر بالقران فقال لا بل اظهر من فقال اخرج من جواري قال انا لا أريد جوارك انا اريد جوار الرحمن جل وعلا فخرج من جواره ثم سئل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءته قريش يقولون له إن صاحبك يقول كذا وكذا فقال صدق فضربوه حتى اذم وذتبه حتى قال بعض الروااه ان ملامح وجهه قد اختفى تماما فلا يعرف انفه من عينه من كثره الدم وظن اهله انه ما وهذا قومه وسار فرما اذاف ابو بس سال اول ما سال قال اين رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أقل لكم هذا جيل فريد تردد على حب الله وعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم سال عن رسول الله لم يسال عن دماؤه ولم يسال عن عظامه التي تكسرت ولم يسال عن نفسه الذي تهشم ولم يسال عن نفسه الذي اضاع ملامح وجهي بل سال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله عنده أهم من الدنيا وما فيها ولذلك يوم الهجره اعز كل شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل ليسه كله في خدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يمشي في الطريق مره امام ومره خلف ومره بجواره فسئل لما يا ادبك قال يا رسول الله مخافه الوصب يعني حد يضربه فان قتلت فان قتلت يعني قتلت انا فانا ابص وين قتلت انت فانت امه يعني, يعني انت يا محمد ام بحالها اما انا فرد هيجي غيري انا وهكذا كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انقسم الناس منهم من قال اللهم ان كان رسول الله قد مات فامتني فأمت فمات في حاله ومنهم من قال ان كان رسول الله قد مات فخذ بصري فلا أرى احد بعد رسول الله فعمي فلم يرى احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال ان رسول الله لم يم بل ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران وسيعود فلا يقطع عنا اي من قوم واوزدهم دعوا انه ما وهذا القائل هو عمر بفولجانه وقوته وعنوانه فولد الى هذا الرقيق والى هذا وجه الطيب ابي بكر يقف شامخا في هذا الموقف فللمواقف رجال اعدهم الله سبحانه وتعالى وقف ابو بكر وقال على نفسك يا عمر اسكت يا عمر ثم قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وفي روايه ان الله حي في سمائه لا يموت فهدا عمر وقال والله فكانني اسمع هذه الايه اول مره وهي قوله تعالى وما محمد الا رسول قال قالت من قبلهم رسل اف اماتوا او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فليضر الله شيئا هكذا نطقها ابو بكر وهو الرقيق الذي لا يتحمل وهو غزير الجمع تبتوه الله عز وجل ليعين الامه توازنها لان الله يعلم ان هذه الأمة كلها خير فاوجد لها من يعد السفنه في مهدها هنا قال عمر فوالله لكانني اسمع هذه الايه لاول مره فهشت فلم تتحملني قدماي فسقطت على الارض شفت انظر الى الذي حدث ثم ذهب معهم إلى سقيفه بني ساعده لانهم لا يريدون ان يبيتون والمسلمون بدون حاكم أو بدون إمام حق ذهبوا إلى سقيفه بني ساعده ليختاروا من يحكم المسلمين فوجدوا الانصار هناك قد اعدوا العده يقولون منا امير ومنكم امير فقال أبو بكر الصديق إن الله عز وجل ثمانا في كتابه بالصادقين ايسمى المهاجرين بالصالحين ثم امرتهم بان تتبعونا فقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين فنحن الامراء وانتم الوزراء هنا مد عمر بن الخطاب يده على يد ابي بكر وقال ابايعك يا ابا بكر وتواتر الجموع المسلمين فيا بايعوا ابا بكر خليفه للمسلمين فاصبح ابو بكر الخليفه للمسلمين ماذا فعل ابو بكر في في خلافته اسال الله عز وجل أن يجعل نوايا من يستمعون الصوله يتبعون احسنه اقول قولي هذا وستغفر الله لي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا في الخطبه الأولى في رحلة مع رجل من الرجال الاوائل مع ابي بكر الصديق هذا فكراته الفجل الفريد من الناس الذي وضع ماله كله في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك في بيته من يستطيع أن يتصرف ومن يستطيع ان يكون بطلا في المواقف الصعبه عندما سال والده ابو فحاص عن المال اين المال فين الفلوس فاخذ في يده وكان اعمى فاخذ يده اسماء ووضعها على ثره فيها نوع من الظرف وقالت له هذا هو المال فثكن الرض لم لانها لم تقل له ان ابا بكر ذهب بالمال كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وضع المال في حجر رسول الله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك يا ابا بكر طب انت جبت الفلوس اللي في البيت مشكلهم ايه فقال له تركت لهم الله ورسوله صلى, صلى الله عليه وسلم تركت لهم ما هو خير من المال تركت لهم الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر لما اصبح خليفه في اول ايام خلافته خرج يتاجر في السوق, في السوق مش قاعد طبعا في القصر بقى ولا الخدم ولا الحشم ولا الاستراحات والاستراحه دي ب400 جنيه ودي ب مليون جنيه وسيارات والكلام الفارغ ده كله بل خرج يتاجر في السوق كما كان اجاد ويصرف على بيته فقابله عمر الى اين يا ابا ده الى اين يا ابا ده ضرب المستوى انتوا عايزين كلام ولا الفرقه اللي حواليه وقفوه الكرايح فين الى اين يا ابا ده قال الى السوق لا لا لا لا لا. قال, قال اجلس في بيت كرناسيكا من بيت المال. المال ده انت رايز ده هنعمل لك مرتب من بيت المال متعني. تصرف منه متعني. فرجع ابو بدر من كان يحلب الشاة لمرأة فقدت عوائلها في يعني قبل ما يبقى خليفة وقبل ما يبقى مسلم كان بيحلب الشاة لاقوام من الناس فذهب الى هذه المراه ليحلب الشافة ولكن بعدما اصبح خليفه فلما قابلته البنت الصغيره على الباب فقالت امها من على الباب قالت حالب الثياب يا امه يعني الذي يحلب الثياب فنظرت الام وقالت اهلا قولي خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل حالب الشياه ودخل وحلب الشاة وقر ابو بكر كان يبحث عن المريض وعن السقيم وكان يبحث عن المحتاج وكان لا يكتنز مالا لنفسه وكان يرجو كل مذهب ليرد الحق الى اصحابه تخيلوا في عهد ابي بكر لم تعرف قضيه واحده على القاضي عمر عمر بن الخطاب ولذلك قال القائل لو أنصف الناس لالصراحه القاضي لو أنصف الناس لالصراحه القاضي ولن يكون هناك انصاف بين الناس إلا إذا حكمهم الاسلام نسال الله عز وجل أن يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ونكمل في لقاء يقدره الله عز وجل سيرتنا أو مسيرتنا مع ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه اللهم علمنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا استنابه اللهم قر اعيننا برؤيه وجهك الكريم اللهم قر اعيننا برؤيه وجهك الكريم اللهم اسكننا بجانب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربت ماء هليه لا نظمء بعدها ابدا إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والخير كله اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والخير كله انك ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واتذكر الله لي ولكم وقموا لصلااتكم يرحمنا ويات رب العالمين